نوالا <تصفيق> الظواب <تصفيق> Thank <laughs> you, قريب اللي لا ذكره ومن لعبتني من كناني لمنك من من هو والي انا ذكرنا قوما شاذوا وقاتل من في بابا وسولوا لهم رحما وربت كل الذي انما علايات يقول للناس كلاعدا يدير لكلاما ان يقولوا كذبوا بيدين لا يخلو من هذه الدنيا حات وارض I <laughs> you. هنا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 تحلل الدنيا والعالمات وورثتها وله ولا فمن أن أبلاً لن نتعلم عن عدو من جهة أسألت لك لأن مبنو الشجل يا كبير le le le le Házi házi házi يَكِثُرُ مَنَايَاكَ وَيُسْقِطُ Amen, All right, <laughs> all الَّذِي لَمْ يَمْنَعْ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 Mm. والذي منك منه من الله من الله سُورًا لَّيْسَ لَهُ نَظِيرٌ وَلَمْ مِنَ subah hayya اس کے اندر بھی ہے کہ اس کے اندر بھی ہے کہ یہ ہے ان No, <laughs>